مسوم يا ابو ال يا ابو ونهار ونهار على الكاظم انوح بحبك ونهار وصف الدمي عشب للسير وانهار وانهار والجسيم باب الحواي جذاب وانهار وانهار مسجون وجراع شاسم Asimu, ya abu al-rizaa Asimu, ya abu al-rizaa Ehliya dama'i, وسil demmi, meni jifu Wukhalha ti'a'me, min الغيظ مسموم ويبقى عرس الجور عز يا شيعه امامي الرافضا مسموم يا ابو رضا ما ثير افلاك وقلبي الكيان هذا الكيان عاكي بشاج والشارع وحكمه لمصابك حزن توشي حت محزايا هالارض هذا العمل من انتاج مؤسسة متصدر الثقافية العلمية رياضت <تصفيق> سابعا واري الهدل سيمقى وعيضا ما سيمو يا أبو الريضا ما يا أبو الريضا غايا بكنزي الحكمة واسراري العلوم ومن سيم العصمة هوات كل وبشرائين الواحي تسري السموم وين مورد تبدل الفكر والموعظ ما سموم يا عبو حال أبو سجايات سحقا وجيثيتي ظل ثلاث أيام ينقر دفنيتي موسى بن جعفري بين أهل قيضة يا عبو الريضة للشعر السيد سعد الدبحاو الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي